أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبحون لله في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتنو عليهم آياتهم الحساب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي غلال مبين وآخرين منهم لم ما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم ذلك قبل الله يأتيه ما يشاء والله ذو الفضل مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا ليس مثل القوم الذين كذبوا بأيات الله والله لا يه لَكُمْ أَوْلِيَاءُ اللَّهِ إِذْ لله أَن نَّسْأَلَ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَيَمَّنُوا الموت, الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَلَا يتمنونه أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَزِيزٌ بِالظَّالِمِينَ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِفٌ فَإِنَّهُ مُلَاقِفُكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كنتم تعملون إذا نُودِيَ للصلاة في يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله فسعوا البيع, البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتروا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تسلحون وإذا رأوا تجارة أو نهول إن سبوا إليها, إن سبوا إليها وتركوا الله خير من النهو ومن التجارة والله خير